لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به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 على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مثك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون